اَيَمْسَ الصَّلَاةِ قَرَفَيْنِ نَهَارٍ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ وَاِصِمِ الصَّلَاةِ قَرَفَيْنِ نَهَارٍ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يذهبن ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى